فين ع موسوعه ل النابلسي حسدا ماكثين فيه للعلوم م الاسلاميه م كبرت ه إن ق و و ل موسوعه ل النابلسي للعلوم ن الاسلاميه ه أ م أ اسماء ن ع ل و إ الله ما ع الحسنى ي ا ج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 موسوعه النابلسي ل ل ب ا أمدا نحن نقص ع ل ي ك ن ب أ ه م ب ا ل ا إ ن ه م ف ت ي ه ب ب ر ه موسوعه ز د د ن ا ه ه م ر ل ل ى ق و ب م يفقهم ا ل ن ا ر ب ا ل س م ا ا للعلوم أ ر ض ن ا ل ق ق د ل ن ا إ ل ا م ي ه ؤ ل ا ء لا ي أ ت و ن ع ه م ب ا ل ن ا ب ل ف ي للعلوم ن ا ف ت ر ى ع ل ى ا ل ل ه ا وإذ ا م ي ل ويهيئ شركه الهدى شركه دعويه ن و غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي الشمال, الشمال وهم في فجوة من ذلك ف ل ا تجد لهم وليا مرشدا وتحسبهم ايقاظا وهم ردود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسع ذراعيه من رصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا وكذلك ع ث ن ا ه م ي ت س ا ء و ا ب ي ن ه م ق النابلسي طائل ه م كم لمستم و و م ل ب ع ض يوم ق ا ل و ا ر ب ك م أعلم م ب الاسلاميه م ن ة فلينظر فليأتكم برسكهم من وليتلطف, وليتلطف ولا بكم أحداً انهم ان يظهروا عليكم يرجوكم او يعيدوكم في ملتهم و ل ا تخلعوا إ ل ى ابدا وكذلك ل أعثرنا ع ي ه م و أن و ع د ا ل ل ه حق وأن ا ل س ا لا غير فيها ع ة غير إذ ن ا ز ع و ن ب ي ن ه م أمرهم ف ق ا ل و ا ع ل ي ه م ظنيانا ا ف ق ل و ل ع ل ه م الاسلاميه ل موسوعه ك د ا س ي ل و ن ثلاثة ا ر ك ب النابلسي و خمسة د س رجبا ب للعلوم م ا ي ع ل م م ه إ ل ا س ل ي ل ل ف ا م ا ل ه تفت ي موسوعه منهم أحدا ل ا ت ن من شيء ف ا النابلسي للعلوم الاسلاميه أن يهدي ذ ا أشبا ولبثوا في كهفهم ثلاثمئه وسنين وازدادوا تسعا قل الله اعلم بما لبثوا له غير السماوات والارض ابصر به واسمع ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا واتل ما أ و ح ي اليك من كتاب ربك لا موسوعه ب د ل لكلماته ل ن من تجد م النابلسي ي يدعون ر نفسك للعلوم ا ا ل ا تعد س ل ا تعد ع ي ن ا ه موسوعه النابلسي للعلوم ب ن ا ل ا س ل ا م ربكم فمن شاء إ م ا س و ع ه النابلسي ف ا ل ي ن ر ا ه وَإِنْ س ت غ ي يُغَافُوا ث و ا بِمَا إِنْ للعلوم ه الاسلاميه ش ب و 「ありがとう」 ا ن م ا بنخل و ج ع ل ن ن ا ب ي ه م ا سرعا ل ن ا ب ل ت ي ن آتت أ ق و ل ا و ل م ت ظ ل و م ا و ف ج ر ن ا س ل ا م ا ي ه ا وكان له س م ا ق الله ص ا ح ب وهو ي ح الحسنى و ر أ أ وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائلا ولقد رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت من قلبه الذي خلقت م ن من نطفة تراب ثم من نطفة ثم س و ا ك ر ج ل النابلسي ك ل ل ه ر و ا أشارك ر ب ل و ل ا ع ل ت جنتك قلت م ا ش ا ء ا ل ل قلت ه م ا شاء من السماء ويرسل علينا ح س د ا ن ه من السماء ف تصبح صعيدا زرقا أ و يصبح ماء غورا ف ل ا تستطيع له طلبا و أ ح ي ط بثمره فاصبح يطلب كفيه على ما أ ن ف ق فينا وهي خاويه م و س و ل ي النابلسي ي ت أحدا و للعلوم تكن الاسلاميه ه ن ا ك لله الحق هو خير و خ شركه الهدى شركه دعويه غير ر ب ح ي ا ت ذات مضمون اجتماعي ل ل على كل شيء مقتدرا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 ويوم ن س م ر الجبال وترى ا ل أ ر ض ب ا ر ز ت وحشرناهم فلم نغادر منهم أ ح د ا و أ ر ض و ا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أ و ل مره بل زعمتم أ ن لم نجعل لكم ن و ع د ا واوضع الكتاب فترى المجرمين م ش ف ك ي ن مما فيه ويقولون يا ويلتنا م ا ن ا ذل كتابنا يغادر صغيرا س ج د و ا ل آ د م فسجدوا إلا إذا ى ش س ك ا ن من الجن ف س دعويه ن أبر ت و غير ر و ح ي و ه ذات مضمون ا اجتماعي أ أ ت خلق السماوات ل ا و شركه ض الهدى خ ق أ ن س شركه د ا و ي ه غير ق و ل نالوا ش ربحيه ا ذات ي ن ز ع مضمون ف د ع و فلم ي ي س ت ج ب لهم ج ع اجتماعي ب ي أنهم أم يجدوا عنها ولقد ا مواقعون يجدوا أنهم أم عنها و صفا صرفنا في هذا القران من كل مثل وكان الانسان اكثر ش ي ء ا جدلا وما منع الناس ان يؤمنوا ف موسوعه م النابلسي للعلوم الاسلاميه ومعذرين اسماء الله ا ل ح س ن نوفروا من اظلم مما ذكر بايات ربه ف أ ع ر ض عنها ونسي ما قدمت يداك انا جعلنا على قلوبهم اجنه ان يفقهوه في اذانهم وقرا وان تدعهم إ ل ى الهدى فلا يهتدوه اذا ابدا وربك الغفور ذو الرحمه لو ياخذهم م ك س ب و ا ل ع ج ل ل ه م ا ل ع ذ ا ب ل ه م موعد ل س ي ا من للعلوم ك ا ق ر أهلكناهم لما ظلموا ج ن ا لنهلك م ع د ا ل ا س ل ا ح م ي حتى فلما بلغ مجمع البحرين او ا م ض ي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا موتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه اتي اخذا سفرنا نصبا هذا قال أ ر أ ي ت اذ اوينا إ ل ى ا ل ص خ ر ة ف إ ن ي نسيت الحوت وما سيئ الا الشيطان أ ن نذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نادرا فارتدنا على ا ث ا ر م ا قصصا عددا موسوعه ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم موسى أتبعك على أن الاسلاميه ع م ت ر ش د قال إنك لن إنك ت ت تصبر ط ي معي وكيف ع صبرا ى م ل ت ح صابر و ل ا أ ع ص ي أ ر ا ق ا ل ف إ ن ا ت ب ع ن ي ف ل ا ت س أ ل ن ي ع ل و م الاسلاميه في السفينة خ ر قال ه ق ا أ خ ر ت ه الم ت ر أ ه ا لقد ج تستطيع شيئا قال لا مرى فلم أقل إنك ت معي صبرا قال لا تاخذني بما نسيت ولا ترهطني من امري عسرا فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتلك قال اقتمت نفسا بغير نفس ل ق د جئت ئ ش ي ا ك ر الم ق ا أ ل أ ق ل لك إ ن ك لن تستطيع معي صبرا قال إ ن س أ ل ت ك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت مله ن ي عذرا فانطلقا حتى إ ذ ا أ ت ي اهل قريه ا س ت ط ع أ ه ل ه ا ف أ ب و ا ان يضيفوهما فوجدا ف ي ن ا جدارا يريد ان ينقض فاقوامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك س أ ن ب ئ ك بتهويل ما لم تستطع عليه ص ب ر ا أ م ا ا ل س ف ي ن ة فكانت بمساكين يعملون في البحر ف أ ر د ت أ ن م و س ن ع ه النابلسي ف ن ة للعلوم أ الاسلاميه ا غ م ن أدراه ن اسماء الله فأردنا ي ب ا ربه ل ح س ن ا و أ شركه رحما الجدار م ن الهدى شركه ا ن أنزل أموك ل دعويه ك ا ن أ م ا صالحا غير ا د ربحيه ك أ ش ذات م ا ر ح م ة و ن ر ا ج ت م ا ف ع ل ه م ا موسوعه النابلسي للعلوم ي ك م من وذكرا إنا ك ا ل في ا ل أ ر ض و ت س ل ا م ن كل ش ي ء سببا سببا فأتبع سببا حتى ل غ موسوعه ج النابلسي للعلوم الاسلاميه تتخذ قال أ موسوعه ا ا ظلم ف س ف ف نعذبه ف ن ذ ب ثم يرد إ ل ى ر ب ل س ي ل ي ع ذ أذابا ب ل و م الاسلاميه و حتى إذا موسوعه النابلسي ت على قوم و للعلوم ن ا قد أحقنا ب الاسلاميه د ي خ ب ر حتى إذا بلغ حتى إ ذ ا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا م ل قرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في ا ل أ ر ض فهل نجعل لك فرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما من ف أ ي ن و ن ي ب ق و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا إذا و ت ر ك ن ا ب ع ض ه د ى و ر ك ه دعويه ف غير ربحيه ذات مضمون ع ع ر ض ا ج ت م يومئذ ل ل ك ا ف ي ن ع ر ض ا ح ف ض ي ل ه الدكتور محمد راتب النابلسي موسوعه النابلسي ن ض للعلوم ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا و م ي ح س ب و ه لفضيله <تصفيق> الدكتور م ح م راتب ا ل ل س ي y e e e e e e